الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبرك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة أتم التسليم مزلنا في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ووقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلّ على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصل وفي رواية قال له النبي عليه الصلاة والسلام عليك السلام ارجع فصل فانك لم تصل فرجع يصل كما صلى ثم جاء فسلم اي ثانية فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وعليك السلام ارجع فصل فانك فإنك لم تصل وهذا فيه سنة على أنك إذا كنت مع صاحبك ثم بعد ذلك افتركتم لأي شيء ما وليكن مثال كنتم تمشيان مع بعضكم البعض فدخل هو يشتري أي شيء وإنت رانتظره في الخارج فلما رجع إليك قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه أيضا إيه هذه سنة غائبة قال رجع فصل فإنك لم تصل فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال للثالثة ارجع فصل فإنك لم تصل فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره وهذا دليل على جواز الحلف على عدم العلم بالشيء وأيضا جواز الحلف على العلم بالشيء أو الحلف على عدم العلم بالشيء أقول والله لا أعرف هذا أو أحلف والله إني عندي علم بهذا فقال إذا كنت إلى الصلافة كبر وعند الداركتني بسند صحيح قال قل الله أكبر ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن وعند أبي داود قال ثم تسني على ربك وتقرأ بما بأم القرآن قال وتقرأ بما تيسر من القرآن ثم أرك حتى تطمئن راكعا وهذا دليل على أن الطمأنينة واجبة الطمأنينة واجبة ليست ركنة إنما هي واجبة قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وفعل ذلك في صلاتك وفعل ذلك في صلاتك كلها هذا دليل على طمأنينة أن قول النبي عليه الصلاة والسلام له افعل ذلك في صلاتك كلها أي في صلاة الفريضة وكذلك في صلاة في صلاة النافلة وكذلك في جميع الركعات لأن الحسن البصري من مذهبه أن كراءة الفاتحة إنما هي ركن في الركعة الأولى فقط وهذا غير صحيح لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم اصنع ذلك في صلاتك في صلاتك كلها إزاك الله خير. قال الإمام البخاري ويسوق كراءة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات. وستجد الأصل فيها في مسألة الكراءة التيسير منه عليه الصلاة والسلام. وستجد أن الأصل في الإمامة التخفيف ليس الأصل الإطالة الإطالة عارض عارض ليس هو الأصل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من أم بالناس فليخفف فليخفف فإن فيهم الضعيف والمسافر وزالحاجة فقول النبي عليه الصلاة من أم فليخفف يبقى قوله من أما أم يبقى هذه نكرة في سياق الشرط تفيد تفيد العموم يبقى الأصل هنا التخفيف ليس الأصل ليس الأصل الإطالة الإطالة عارض استثناء استثناء واضح في بعض الأحوال النبي عليه الصلاة والسلام أطال وفي بعض الأحوال قد يرى الإمام أنه أنه يطيل واضح إذن الأصل هو التخفيف ليس الإطالة قال باب القراءة في الظهر قال عن أبي قتاد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين ويطول في الأولى ويقصر في ويقصر في الثانية ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحياناً إذن وهذا أيضاً كان يفعله عمر فالنبي عليه الصلاة والسلام في الظهر كان يطيل في الركعة الأولى لماذا؟ ما الحكمة من ذلك؟ أن العبد إذا كان مثلا في عمل ما في طعام ما إلى آخره سمع الأذان فبل ما يأتي و وإلى آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام أطال هذه الحكمة من الإطالة في الركعة في الركعة الأولى وكان يجعل الثانية أقصر من أقصر من الأولى وكان يسمعنا الآية احيانا هذا دليل على ان العبد في الصلات السريه قد يسمع المامومين بعض الايه بعض الايه واضح كلام قال ويسمع الايه احيانا وكان يقرا في العصر بفاتحه الكتاب تلاحظ أنه ما ذكر في الركعتين الاخرين في الظهر مفهوم لما لانه سياتي بان الركعتين الاخرين سواء كان في العصر سواء كان في الظهر الصلاة الربعية أو الصلاة الثلاثية ما كان بعد التشاهد الأوسط إنما يكتف بها, بها بالفاتحة, فقط بالفاتحة فقط قال وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وصورتين وكان يطول في الأولى ويقصر في الثانية وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في في الثانية إذن النبيه ويفيرما كان من سنته أن الأولى أطول من. أطول من الثانية عموما واضح باب القراءة في المغرب البعض الإخوة بيقول لي الشيخ بيقول لأبو زر قرأ بهم في من الظهر حتى سمعوا أذان العصر في الناس برا في المساجد برا سمعوا أذان العصر في المساجد ايه في المساجد بره فلما قيل له العصر اذن احنا صلنا الظهر. فاحتج لهم بالنصوص التي بها الايه العبادة في زمن الفتن العبادة في زمن في زمن الفتن. وهل ما يدري وهو لا يدري بأن القاعدة الاحتجاج بالعمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف. بدعة بدعة بدعة. بدع. للنبي عليه الصلاة والسلام في صورة الفجر في صلاة الفجر عند أبي داود عليه الصلاة والسلام قرأ بالمعاوزتين. قرأ بالمعاوزتين وأعاد الزلزل مرتين وقرأ بالعاديات بالعاديات هذا أين هذا الفجر واضح الكلام الذي يظن كثير من الناس بأن الأصل في أنه أنه إطالة الأصل في أنه يطيل واضح لا. ليس هذا فيه أمر الأصل النبي صلى الله عليه كان يقرأ فيه بالمئين ايات كثيرة لكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أحيانا يقرأ يقرأ العاديات يقرأ الزلزلة مرتين يقرأ قل أعوذ رب الفلك قل أعوذ برب الناس فو. فالأمر العبد يفعل هذا و... يفعل هذا وذاك. قال باب الكراءة في المغرب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نريد أن ننتهي من باب الكراءة ومن باب أمر الصلاح حتى نلج في كتاب الجمعة قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل سمعته الفضل بن عباس سمعته ويقرأ والمرسلات عرفة فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بكراءتك هذه الصورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في, في المغرب في المغرب إذن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في المغرب بالمرسلات والمرسلات واضح وهي صفحتين يعني هي ورقة ونص وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين الأعراف وقد صرح بها في رواع عبد البخاري سمعت النبي عليه الصلاة يقرأ به يقرأ بالأعراف إذا معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل أحيانا كان يطيل أحيانا فييجي مثلا بعض الناس يستمر في المغرب على إطالة القراءة في المغرب فإذا قيل له يقول كان النبي يقرأ بي يقرأ بالأعراف أنا ما قلت لك بأنه ما قرأ بالأعراف وقرأ أيضا بالطور في صلح في صلح البخاري أيضا واضح وفي المرسلات أيضا فهم الكلام. إذن يقرأ هذا ويقرأ ذاك. لكن ما هو الأصل؟ الأصل في الإمامة. من أما بالناس فليخفف الأصل هو التخفيف. واضح؟ قال باب الجهر في المغرب عن جبير بن مطعم رضي الله عنه. جبير بن مطعم كان إذاك لما سمع من النبيع السلام سورة الطور وكان إذاك كافرا. كان إذاك كافرا. ربطه النبيع السلام في سرية في سرية المسجد ثم بعد ذلك أسلم رضي الله عنه وحسن وحسن إسلام قال سمعت رسول الله يقرأ في المغرب بالطور بالطور قال باب كراءة الكراءة في العشاء بالسجدة بالسجد يعني يقرأ في العشاء في صورة فيها سجدة واضح أي أن النبي عليه الصلاة قرأ في صلاة العشاء بصورة بها بها السجدة. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال صليت خلف ابي القاسم طبعا هو الحديث قبله حديث ابي رافع وحديث ابي سلمة حديث ابي رافع وابي سلمة مفهوم خلف ابي هريره رضي الله عنهما من الصحابه ف الله عنه صلى وابي سلمة صلى خلف ابي هريره فلما سجد في سوره الانشقاق في سوره الانشقاق هذا الحديث رواه الامام البخاري ورواه الامام مسلم ايضا فلما سجد وانتهت الصلاة قيل لأبي هريرة يعني ذكرت لك العلا للجواب أبي هريرة قيل لأبي هريرة ما هذه السجدة? ما هذه? ما هذه السجدة؟ ما هذه السجدة? أن ينكروا عليه أنه, أنه سجدة في الصلاة. معنى ذلك أن الأصل كان عندهم ألا واضح قالوا ما هذه السجدة؟ قال صليت خلف أبي القاسم هنا بقى الباقي قال صليت خلف أبي القاسم العتمة العتمة, العتمة أي العشاء فقرأي إذا السماء انشقت فسجد فلا أزال أسجد بها حتى حتى ألقى إذن هذا دليل على أن الانشقاق التي بها السجدة يسجد داخل الصلاة داخل الصلاة واضح الكلام وهذا سيأتي إن شاء الله في مسألة باب السجود سجود التلاوة قال باب القراءة في العشاء قال عن البراء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في احدى الركعتين بالتين و expands وفي رواة اخر قال وما سمعت احدا احسن صوتاً منه او كراءة عليه الصواتي السلام صلي خلف النبي. صلى الله عليه وسلم هنا مسألة قوله ان النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر فقرأ في العشاء هل السفر علّة لقراءة التين والزيتون أم أن هذا اخبار بالقراءة في السفر؟ ها ما هو لو كانت العلّة لو كانت العلّة أن ذكر السفر في الحديث علّة معنى ذلك أنها سنة في التخفيف معنى ذلك أنه في دون السفر لا يكون تخفيف وهذا غير صحيح لأن النصوص عندنا بيّنت بأن التخفيف أيضا في في الحضر إذن معنى بيّن علم من ذلك بأن كلمة في سفر قيد بيان لا يؤخذ منه مفهوم اسم قيد بيان أننا كنا في سفر وقيد البيان لا يؤخذ منه وإيه لا يؤخذ منه مفهوم واضح كما قال تعالى ويقتلون النبيين بغير حق هل قتل النبيين بيكون بحق برضو يعني بعض الأنبياء بيكون قتلون بحق ها لا ده اسمه قيد إيه قيد بيان قيد بيان وقيد البيان لا يأخذ منه لا يأخذ منه مفهوم زي ما ذكرت لك كده في إيه في مسئلة أحكام وأداب الأطفال مفهوم قال باب القراءة في الفجر قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما اخفى عنا اخفينا عنكم وان لم تزب على ام القرآن اجزأت وان زدت فهو فهو خير. ذكرنا في هذه المسألة حكم الكراءة الزائدة على على الفاتحة وبينا حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام امر به بالكراءة بعد الفاتحة وبينا ايضا حديث تعليم الصلاة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا كنت إلى الصلاة فكل الله أكبر دي لفظة أبي داود فكل الله أكبر ثم تسني على ربك دعاء الاستفتاح ثم تقرأ بأم القرآن وبما تيسر معك من القرآن ومن ما حج على, على من لم يعلم أي من علما هذه الزيادة في الأحكام حج على من لم يعلم هذه الزيادة مثل أبي هريرة هنا واضح الكلام كذا؟ هذه قاعدة في أصول الحديث وفي أصول الفكر أن من علم حج على حج على من لم يعلم واضح الكلام؟ المسألة الثانية هنا قال فما أسمعنا أسمعناكم هذا دليل على أن الجهر والإصرار عبادة توقيفي توقيفي لا يجوز لأحد أن يجهر في سرية ولا أن يسر في, في جهرية ولو تعمد ذلك صلاته باطله. لو تعمد ذلك صلاته صلاته باطلة مع إن ممكن تقول لي ماهما في دليل بأن النبي نهى عن الجهر في الإصرار أو عن الإصرار في الجهر أقول لك سنة, سنة, سنة. التركية التركية وهيجي لنا حديث عبد الله بن عباس هيجي لنا حديث عبد الله بن عباس هذا؟ تقول لي أصل الفعل فعل النبي عليه الصلاة لا يفيد الوجوب أقول لك ده لو كان خارج العبادة لو كان خارج أمر الواجب لكن قال النبي عليه الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي بها ده مجمل مجمل واجب صلوا كما رأيتموني أصلي يبقى كل فعل داخل الصلاة واجب كل فعل داخل الصلاة واجب زي ما قلت لك كده في صلاة الجمعة بأن خطبة الجمعة سماعها واجب ومن تعمد ترك الجمعة وذهب إلى الصلاة فإن عمر وعائشة وابن عباس ومجاهد وطووس يبطلان صلاته وهذا هو الصحيح على ما فصلنا في الخطبة مفهوم؟ لو أن إنسان لو أن إنسان ما جلس الجلسة الخفيفة التي بين الخطبتين وجعلها خطبة واحدة متعمدا بذلك صلاته الخطبة هذه هذه باطلة لأن الجلسة دي واجبة لأنها فعل مبين لمجمل يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله خد بالك أول الآية إيه؟ إذا نودي للصلاة. للصلاة قال عمر فجعلت الركعتين في الظهر مقام الخطبة في الجمعة خد بالك من أول الآية قال إيه إذا نودي للصلاة آخر الآية فإذا قدية الصلاة واضح الكلام كده وده يجينا بالتفصيل إن شاء الله يوم الأربعاء في بداية شرح النبذ لأبي محمد ابن حزم حاجة بقى يا ابني ما تضيعش عنك قال باب الجهر بكراءة صلاة الصبح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه شوف استنباط البخاري البخاري عمل بابي الجهر بقراءة صلاة صلاة الصبح خلاص كده ده تبويب البخاري لكن شوف البخاري ساقل ايه ساق حديث حتى يبين لك تبويبه من اين من اين جاء بخلاف ابي داود السجستاني السجستاني ممكن ايه في سنن ايه ان يجيب لك الايه الجزء المراد من الحديث وخلاص على كده قال ابن عباس انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عقاذ سوق عقاذ ذا في مكة في مكة وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وبين خبر وبين خبر السماء لأن النجوم الشهب صارت إيه؟ ترجمهم صارت ترجمهم حينما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام وبدأت البعثة البعثة خلاص ده دليل على إن ابن عباس أصلاً ما سمع الحديث من النبي عليه الصلاة وما رأاه يعني ما رأى هذه المسألة أصلاً ابن عباس كان لم يخلق عند هذا المسألة يعني عند هذه الحك الحكاية وهذه القصة ابن عباس لم لم يخلق أصلاً لأن ابن عباس إنما جاء في السنة السابعة هو وأبيه العباس جاء في السنة السابعة بعد خزوة خيبة إلى المدينة واضح؟ معنى ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه في هذه الواقعة لأن النبي عليه السلام عاش في مكة 13 عشر سنين على الراجح عشر سنين وفي المدينة ثلاث عشر عاما ثلاث عشر عاما مفهوم؟ ابن عباس توفي النبي صلى الله عليه السلام وكان ابن عباس عنده عشر سنين عشر سنين يبقى لما قدم المدينة في السنة السابعة كان ابن عباس عنده كم سنة آنذاك؟ ها؟ في السنة السابعة النبي عليه الصلاة والسلام توفي ها؟ في السنة الثالثة عشر بعد الهجرة بعد الهجرة يبقى كده قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام جاء ابن عباس في كام سنة بست سنين في ست سنين صحي كده ؟ يبقى كان عندي ابن عباس كام سنة ؟ اربع سنين اربع سنين انا ذاك خلاص كده ؟ طيب يبقى معنى من ابن عباس بيحكي القصة دي معنى ذلك بakis ابن عباس اصلا لم يكن خلق آنذاك. آنذاك. خلاص. يبقى معنى ذلك تقول ماذا؟ خد بالك ابن حزم من أصوله في المسألة دي. في المسألة دي يقول لك هذا الإسناد منقطع. يقول لك هذا الإسناد, الإسناد منقطع. ابن حزم يقول لك هذا الإسناد منقطع. لم يلد عباس لم؟ لم يشهد هذه القصة لم يولد. لم يولد. خلاص. زي طاوص كده مثلا طاوص صاحب عبد الله ابن عباس. تلميزه. يأتي يقول عن معاز. خلاص اللي بيحتاجه ايه في مسألة خروج زكاة الفطر مال يعني مع ان ما في حجة اصلا الشاهد ان طاوص لم يولد الا بعد موت موت ابن عباس يبقى تقول ده الاسند ايه منقطع منقطع خلاص كده فابن حزمي يقول لك لا ده اسند ده اسند منقطع ده اسند منقطع ما نعرفش مين اللي حدثه لان كان موجود منافقين كان موجود كان موجود منافقين في المدينة خلاص كده فالجواب عن ابن حزمي بأن الإسناد هنا بأن ابن عباس ابن عباس صحابي صحيح الكلام وابن عباس لن يأخذ من منافق من منافق واضح ممكن تقول لي لم يأخذ من, من منافق ابن حزم ممكن يقول لي طيب ما هم من المنافقين ما كان يعلمهم من نبيه السلام لا تعلمهم نحن نعلمهم يقال لابن حزم الأصل, الأصل الصحبة الأصل الصحبة يبقى تريد أن تنقلنا عن الأصل إذا محتاج أنت بقى الدليل تبين أن اللي حدث ذاك المنافق صح كلام كده؟ يبقى ابن عباس هنا الإسناد زي ما يقول ابن, عب... ابن حازم كده الإسناد ده اسمه إيه؟ اسمه منقطع صح كده؟ لكن العلماء قال لك لا ده اسمه مرسل صحابي مرسل صحابي مرسل صحابي لأن جهاله الصحابي لا تضر بالاسناد اكيد ابن عباس خده من أحد خده من احد الصحابه طب ما عزوهوش ليه لا يشترط لا يشترط لان كلهم عدول لا يشترط ذلك واضح الكلام لذلك هنا من الصحابه لا يشترط ان ابن عباس, عباس سمع من الصحابي سمع من الصحابي ومع ذلك لم يذكر ما ذكر الصحابين مفهوم الكلام؟ وحدث عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام مفهوم؟ فهل ابن عباس تشبع ما لم ابن عباس بيقول ايه؟ انطلق النبي عليه الصلاة والسلام في طائفة من اصحابه عن مدينة الى سوق العقاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وارسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث هناك شيء إيه حدث ألا وهي كانت بعثت نبي عليه الصلاة والسلام صلى الله والسلام. فاضربوا مشارك الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر وبين خبر السماء فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة جبل تهامة في مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخل عامدين إلى سوق عقاض وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر بص استنباط البخاري بقى فلما سمعوا القرآن استمعوا له سمعوا معنا ذلك أن القراءة كانت إيه جهر هو ده بقى استنباطل إيه البخاري فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين وبين خبر السماء فهنالك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجب يهدي إلى الرشد يهدي إلى الرشد شوف الجن الجن يهدي إلى الرشد فكانوا أفضل من أمم من البشر قال القرآن يهدي إلى الرشد ثم قالوا إيه فآمنا به فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم كن أوحي إليه وانما اوحي اليه قول قول الجن قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قرأ النبي عليه الصلاه والسلام يبقى هنا العله والاستنباط بان النبي عليه الصلاه والسلام جهره في الايه جهر في الصلاه جهره عن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر. انظر لابن عباس. وسكت فيما أمر. قلت بالك من الكلمة دي كويس. جهر فيما سمعنا فيما أمر. معنى ذلك إن الجهر ده كان إيه؟ بأمر من الله. بأمر من الله. والسكوت الإسرار ده إيه؟ أمر من الله. أمر من الله. يبقى السكوت عن الجهر. يبقى ترك الجهر ده إيه؟ امر صح كده ترك الجهر امر صح الكلام ولا لا يبقى ترك اخراج زكاة الفطر مال شفت السنة التركية هي دي قال ايه خد بالك دي قعدة دي دي قعدة الحديث ده قعدة قرأ النبي فيما امر وسكت فيما امر قال وما كان ربك وما كان ربك نسيا يعني لو كان هذا السكوت لو كان هذا السكوت مقامه الجهر لكان أمر به النبي عليه الصلاة ما يسكت نسيانا وهكذا في كل شيء انتركه النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء انتركه الأزان مثلا في يوم, العيد. في يوم العيد يبقى هنا ايه أمر, أمر بألا يفعل امر بالترك أمر بالترك فهمت كلمة ابن تيمية بقى بإن الترك يقوم مقام النهي فهمت دي فهمت ولا سقعت قال وسكت فيما أمر وما ربك نسيا ثم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بس خلاص أي إنسان يقول لك الترك ده ليه النبي عليه الصلاة طيب ما فعلوش لم يفعلوا طب لم يأمر ولم يقول مثلا لا تفعلوا يقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قول ابن عباس أسوة حسنة ده دليل على أن التأسي في الفعل والطرق مش ده اللي احنا بنقوله دايما هو ده كلام الصحابة هو ده فاهم الصحابة وما لايه معنا انك تقول كتاب والسنة بفاهم السلف الأمة حافظها كده كأنك عاملها على فاهمها وحافظها وانت مش فاهم عاجها وانت مش فاهم حاجة ده كتاب والسنة فاهم سلف الامة كتاب والسنة ايه معنى كلمة سلف الامة ما هو ده الاصل يبقى التأسي في الفعل والتأسي في الفعل والطرق التأسي في الفعل والطرق زي ما ابن عب... ابن عباس لقي معاوية لقي معاوية رضي الله عنهما وعن ابيه ابو سفيان بانه كان يمسح الكعبة كلها واضح النبي عليه السلام كان يتمسح فيه يمس ويمسح الركن اليماني واضح ويقبل الحجر الأسود فكان معاوية يفعل هذا في البيت كله كل ما هو يطوف فلقياه عبد الله بن عباس صحيح مصر المحديث ده فقال له لا تفعل هذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذا وكذا وبين له الموطنين دون معاوية يقول له ليس هناك في, في البيت شيء متروك ليس هناك شيء في البيت مطروك فبين له فعل النبي عليه السلام ثم قار له لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة معاوية قال له صدقت بس خلاص خلصت خلاص امتهت المسألة هو بيقول له ليس هناك شيء في البيت ابن عباس بيقول لا تفعل لا تفعل قال له ليس هناك شيء في البيت مطروك زي ما بنطف بكله واضح ممكن نقبله كله ممكن نتمسح كله فابن عباس قال له ايه؟ بيّن له موضعين النبي عليه الصلاة الذي فعلهم ثم قال له ايه؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوى هو بقى صحابي فاهم التأس في فعل و... الطرق قال له صدق بس خلاص خلصه خلصه خلاص القصة دي مش خلاف السنة لا قصة دي بيدعى القصة مش عارف ايه ما ما الصحابة ما كانتش عندهم المسئلة دي خلص قال باب الجمع بين الصورتين في ركعة وَالْكِرَاءَ بالخواتيم وَبِصُورَةِي قبل صُورَةٍ وَبِأَوَّلِ صُورَةٍ عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة المفصل هل هو ما كان من عند قاف أم ما كان من قبلها الصحيح أنه ما كان من عندي قاف لأنه تكثر من بعدها الفواصل الفواصل في السور واضح الصور تكون إيه؟ قصيرة بعد ذلك ولا تزال إيه؟ آه. تنقص الصور إلى أن تكون صغيرة لذلك سميت الفواصل قال هذا كهذ الشعر أي حضرا هكذا قال لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر عشرون صورة فيه سورة من المفصل من المفصل صورتين في كل في كل ركع يبقى هنا جواز جمع الايه جمع الصورتين وهذا دليل ايضا على جواز كراءة الايه الحدر الحدر في مصنف عبدالرزاق ان ابا هرير رضي الله عنه كان يفعلها هذا في المجلد الاول لمصنف عبدالرزاق ان ابا كان كان يفعل هذا أحياناً الفلا من ذلك الكتاب ولا ريب فيه ودلمه لكن لا يخل بالإيه؟ لا يخل بالقراءة لا يخل بالقراءة. قال باب يقرأ في الأخرين بفاتحة الايه؟ بفاتحة الكتاب. قال عن أبي قتاد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وصورتين. وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب ويسمعنا الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. إذن هنا بيّن بأن الركعتين الأخرين كان يقرأ فيها يقرأ فيها بفاتيحة الكتاب لما قيل للإمام أحمد كما ذكر هذا الإمام الخلال لما قيل الإمام أحمد إن فلانا وذكر من الصحابة ذكر من الصحابة يقرأ بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين يقرأ بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين الإمام أحمد قال له إيه؟ قال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم يبقى هذا دليل على أصل الإمام أحمد ان عنده بأن الصحابي قوله في ذاته ليس ليس بحجة واضح وإنما يكون حجة إذا لم يخالف نص إذا لم يخالفه غيره صح الكلام فلما هنا خالف النص قال إيه سنة سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام صح الكلام يبه هذا بخلاف ما يفعل اليوم في كثير من المسلمين بأنهم يقرؤون أيضا بعد الإيه؟ بعد الركعتين الأخرين أقول لي بس نقرأ الفاتحة بس نعرف نقرأ الفاتحة وراء بس قال باب جهر الإمام بالتأمين وهذه سنة مهجورة سنة مهجورة بين المسلمين أن الإمام لا يؤمن لا يجهر به لا يجهر بالتأمين هذه سنة مهجورة أكثر الأئمة في المساجد يصلون ولا يجهرون به بأمين. قال جهر الإمام بالتأمين قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا خذ بالك من الحديث ممكن حد يقول لي فين الاستنباط هنا في الجهر فين الاستنباط إن الإمام جهر إيه وجه الاستنباط حسن وهو إذا أمن فأمنوا معنى كده أن نحن سمعناه فإن في الاستنباط جمنيه معنى ذلك أن نحن سمعنا. أن نحن سمعناه إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم ما تقدم من ذنبه أنظر للأجر المعلق بمسألة أن الإمام يجهر بآمين بأنه يغفر لنا ما تقدم من ما تقدم من ذنوبنا الجهر بآمين هذه سنة النبيع السلام وفعل الصحابة أجمعين وفعل التابعين أجمعين انظر سنة النبيع السلام هذا الحديث إذا أمن الإمام فأمنه وأيضا حديث أبي هريرة عند البخاري وعند مسلم وعند أحمد وأبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان إذا قال ولا الضالين يقول آمين يقول معنا ذلك أنه إيه سامع تلات حديث وائل بن حجر عند أحمد وأبي داهود أيضا وأصحاب السنن قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال ولا الضالين يقول آمين نسمعها نسمعها عطاء ابن أبي رباح قال في مصنف ابن نبي ومصنف عبد الرزاق صليتها هنا في هذا المسجد مع مئتي من الصحابة يقول لنا صليت المسجد ده مع متين صحابي متين صحابي مئتين مئتين صحابة. قال كلهم يقولون ويجهرون بآمين. شوف كلهم يجهرون بآمين. هذه فعل النبي عليه الصلاة والصحابة من من بعد حديث جابر. وهذا صحاها ابن حجر في الفتح. قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال ولا الضالين آمين نقولوا آمين فيرتج بها المسجد. يرتج بها. يرتج بها المسجد. يبقى ادي فعل النبي عليه الصلاة? ادي الصحابة? عطاء ابن ابي رباح يحدث عن ابن عباس. ادي فعل مين? فعل التابعين. لم يقل باصرار آمين الا ابي حنيف. حتى ان الامام احمد في اعتقاده في معتقده. في رسالة السنة ليس أصول السنة المشهورة اللي شرحناها بين إيديكم دي مفهوم من رواية عبدوس قال من السنة قول آمين شوف حطاه فين شوف حطاه فين حطاه في أصول السنة والمعتقد بيقول لك من السنة قول قول آمين لما لأن النبي عليه الصلاة مضوا عليها إلى أن مات والصحابة مضوا عليها والتابعين كذلك القرون المفضله مضوا على الجهر به على الجهر بامين شوف مساجد المسلمين دلوقتي ولا الضال يسكت الامام ما يقولش حاجه المامومين ممكن يقولوا وبعضهم يقول ما يقولش مره يقولوا شويه تلاقي يقول امين وشويه ايه مش هاين حاجه ولا ساكتين طب نقول ولا ما نقولش طب نجهر ولا ما نجهرش مره يجهر مره يجهرش شوية في الآخر يجهره اللي قدام ما يجهروش الإمام مرة يجهر مرة ينسوا ما عادي يعني الدنيا مشي ده الإمام أحمد ياناس حطها في حطها في السنة حطها في السنة لتعرفوا الغربة لا يعرف قدر الغربة إلا أهل السنة إلا أهل السنة إلا الطلبة طلبة العلم وأهل العلم يعرفوا غربة السنة فعلاً حينما يدخلوا في مساجد المسلمين ويشوف الغربة داخل, داخل المساجد نفسه نسأل الله سلامة العافية قال باب فضل التأمين وعنه رضي الله عنه أي أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة آمين في السماء آمين فوافقت إحداهم الأخرى غفر له ما تقدم من, ما تقدم من ذنبه قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا ركع دون الصف إذا ركع دون, دون الصف قال عن أبي بكرة رضي الله عنه قال أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع أي أن النبي كان راكعا فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا ولا تعود ولا تعود هذا دليل على أن بالركوع عند إدراك الركوع تدرك عند إدراك الركوع تدرك الركعة إذ لو كان إدراك الركوع لا يدرك, لا يدرك به الركعة لكان النبي يقول له ائتي بركعة ائتي بركعة فلما قال له لما أقرى النبي عليه الصلاة ولم يقل له ائتي دليل على إقراره على على صلاته لكنه قال زادك الله حرصا ولا ولا تعد. عند الإمام الطحاوي في شرح معاني الأثار. بزيادة بإسناد صحيح قال ولا تعد مسرعا ولا تعد ولا تعد مسرعا إذن النهي هنا كان على ولا تعد مسرعاً. اللفظة بتاعت ولا تعد مسرعاً هذه تحل إشكال. لأن بعضهم قال ولا تعد ولا تعد ولا تعد تحريف تصحيف ده ايه ده تصحيف. أما الصحيح ولا ايه ولا تعد ولا تعد الذي بيانتها هذه اللفظة ولا تعد مسرعاً. إذن من أدرك الركوع فقد أدرك فقد أدرك الركعة لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أدرك أحدكم الصلاة ونحن السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركوع فقد أدرك فقد أدرك الركعة هذه الرواية عمد البيهقي بإسناد صحيح وصعها أيضا الإمام الألباني في الإرواء إرواء الغليل وعقد بحث هناك بحث في غاية الأهمية في هذه المسألة وباتفاق الصحابة أجمعين بأن من أدرك الركوع يدرك الركع إلا رواية عن أبي هريرة ولا تصح عن أبي هريرة فسبت عن عبد الله بن مسعود ذلك أنه دخل المسجد كما عند البيهقي في السنن وكذا في مصنف ابن أبي شيبة أنه دخل المسجد ومعه صاحبه وكان الامام راكعا فدب ابن مسعود كبر و... وركع فلما سلم الامام سلم ابن مسعود واراد صاحبه ان ان يقوم فجذبه عبد الله بن مسعود اقعد يعني سلم ثم قال ابن مسعود ان لم ندرك أي انت جنبك ابن مسعود جنبك عبد مسعود تقول له لم ندرك انت جنبك عبد الله مع تزكية من النبي عليه الصلاة والسلام سابتة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها رضيت الأمة ما رضي لها ابن أم عبد عبد الله مسعود يقول له أننا لن ندرك قال له بل أدركت قولي الأذكار بقى واضح عبد الله بن الزبير وقف على المنبر يوم الجمعة يوم الجمعة عند البيهقية أيضا في مصنف بنبي شيبة بإستني الصحيح وقال يوم الجمعة على ملأ من الناس والصحابة جل جلوس والتابعين جلوس قال أما إنه من دخل إذا دخل أحدكم المسجد فوجد الإمام راكعا فدخل فركع فقد تمت الركعة فقد تمت ولا يعلم له مخالف ولا عبد الله بن يعلم له مخالف في مصنف عبد الرزاق في مصنف عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر بإسناد عبد الرزاق إلى عبد الله بن عمر قال إذا دخلت المسجد فوجدت الإمام راكعا فكبر واركع فكبر واركع وعبد الله بن عمر قوله بأنها التكبيرة تكون واحدة تجزئ تكبيرة الإحرام بتكبيرة بتكبيرة الانتقال وهذا في خلاف عن الصحابة على قولين ولكن الصحيح أن للتكبيرة الإحرام تكبيرة وكذا للانتقال ولانتقال تكبير لكن ابن عمر قال له إيه قال فقد أدركت إذا أدركت الإمام راكعا فقد إيه فقد أدركت ولا يعلم لهؤلاء الصحابة الأفاضل إيه؟ مخالف بل إن أبي بكر نفسه اللي هو صاحب الحديث صاحب الحديث عند البيهقية في السنن أيضا وفي مصنف النبي شيبة أنه وجد الإمام راكعا فدخل إيه وكبر وركع ثم اعتد بتلك الركعة ولو كان لها إعادة لما كان اعتد بالركعة لو كان لها اعاده لما اعتاد لا اعتاد بهذه الركعه وهو صاحب الحديث نفسه قال البخاري رحمه الله طبعا هذا كله بخلاف قول ابي محمد ابن حزم وقول الشوكاني ابن حزم يقول لك ادراك الركوع لا يدرك به لا يدرك به الركعه وهذا قول ضعيف باب إتمام, باب إتمام التكبير في الركوع قال عن عمران الحسين رضي الله عنه أنه صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وكلما وضع وكلما وضع وهذا دليل على عند سجل التلاوة يكبر وعند الرفع منها وعند الرفع منها يكبر كما في حديث جابر أيضا قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر في كل خفض ورفع الامام يسجد سجد تلاوة مثلا. بعضهم ما يكبرش. يروح سجد مرة واحدة كده يخذك على غفلة. عشان تفوق يعني. يخذك على غفلة كده. وبعضهم يكبر. وهو طالع بعضهم ما يكبرش. انت تفوق على ايه? مكمل الكراء. انت تفوق كده. ما كبرش ليه طيب. مش في ناس وراه. <تصفيق> انت تفوق ان هو بيكمل الكراء. واحد تاني يطلع. يكبر. اللي بيكبره وطالع ممكن ما يكبرش وهو نازل. ممكن يكبره ونازل ما يكبرش وطالع. وممكن يكبر دماغه اصلا ما اعملش حاجة. فاهمين ده? ممكن يكبر دماغه اصلا ما اعملش حاجة خلص. لكن الاصل ايه? كان يكبر في كل خفض في كل خفض ورافع. قال التكبير اذا قام من إذا قام من السجود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين حين يركع ثم يقول سمع الله المنحمد حين يرفع صلبه من الركوع حين يرفع إيه؟ صلبه من الركوع الأحناف يقولك الرفع من الركوع ليس بركن ليس بركن ليس بركن, ليس بركن مستحب بس معنى زلك انك لو راكع ممكن تسجد تسجد شيخ سيد عنده مشوار ولا حاجة ومستعجل صلى بنا امام ولا حاجة حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد قال باب وضع الاكف على الركب في الركوع وضع الاكف على على الركب لا على الفخز فوق الركب ولا تحت الركب على الساق بعض الناس يروح مادد لغاية الساق وبعض الناس ايه يروح مطلع فوق الايه فوق الركب طب ما تريح دماغك لا دا هي على الايه هي على الركب فهم قال عن سعر ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه صلى الى جنب ابنه مصعب قال فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي مصعب بيعمل كذا فنهاني أبي سعد وقال كنا نفعله فنهين عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على على الركب عند أبي داود وأمرنا أن نضع الأكف على الركب الأكف على على الركب قال باب استواء الظهر في الركوع والاطمئنان فيه قال عن البراء رضي الله عنه قال كان ركوع النبي عليه الصلاه والسلام وسجوده وبين السجدتين واذا رفع من الركوع ما خل القيام والقعود قريبا من قريبا من السواء من السواء أي كلهم قريبا من من السواء باب الدعاء في الركوع عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يقول في ركوعه والسجود تقول في الركوع والسجود سبحانك اللهم بحمدك ربي اغفر لي او الحديث الحسن سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الاعلى في السجود او سبوح قدوس رب الملائكه والروح في الركوع و... والسجود كما عند ابي داود باسناد صحيح لكن لا يجمع لكن لا يجمع بينهم لا تجمع الأذكار كلها في في ركعة واحدة في ركعة واحدة فالعبادات التي ذكرت متنوعة إنما يتعبد بها متنوعة تعبد بها متنوعة قال وعنها في رواية أخرى يتأول القرآن يتأول القرآن الجماعة اللي درسوا معنا معنى كلمة التأول هنا بمعنى إيه؟ أي تطبيق فعل الأمر أي بما أمره به ربه قال باب فضل اللهم ربنا لك الحمد قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه كأن الملائكة أيضا المأمومين أيضا يقولون إيه يقولون ذلك وهذا دليل ردا على الشافعي لأن الشافعي يقول بأن الإمام والمأموم والمنفرد يقول سمع الله من حميد ربنا ولك الحمد وتبعه على هذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه تبعه عليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه لكن الصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم على أن الإمام والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد او اللهم ربنا ولك الحمد اما الماموم فقد جاء فيه استثناء بأن النبي عليه الصلاه والسلام قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ولم يقل فقول سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد واضح؟ أوجه النبي عليه الصلاة والسلام الأمر المأموم أن يقول ربنا ولك الحمد فإن قال قائل بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني وصلي يقال للشيخ الألبان رحمة الله عليه بأن هذا عموم بأن هذا عموم وقد جاء الاستثناء الذي يسلب من العموم ألا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام للمأموم؟ فقولوا ربنا ولك الحمد فهذا يسمى استثناء من سلب من سلب العموم فصلوا كما رأيتمون يصلي هذا ايه هذا عام مفهوم ولكن هذا العام صلب منه ان المأموم لا يقول لا يقول سمع اللهم الحمد وضح الكلام كذا يبقى الاحتجاج بالعموم هنا يصح لا ما يصح الاحتجاج بالعموم هنا لما لان قد جاء سلب سلب العموم ليه للمأموم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت عن وقت الحاجة لا يجوز تأخير البيان عن وقت عن وقت الحاجة فمذهب الجمهور على أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله ولا يقول سمع الله محمد وإنما هذه للإمام وللإمام والمنفرد والمنفرد قال وعنه رضي الله عنه قال لا لأقربن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فكان أبو هريرة رضي الله عنه يكنط في الركعة الأخرى من صلاة الظهر الأخيرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعد ما يقول سمع الله لمن حمد فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار لأن أبي هريرة رضي الله عنه كان ولي أمر البحرين بإذن من عمر كان ولي أمر البحرين دلوقتي البحرين دلوقتي كان أبو هريرة هو ايه ولي أمر فيها هو رئيس فيها بأمر من ها واضح الكلام فكان يقنط هنا وعن أنس رضي الله عنه قال كان القنوط في المغرب وفي المغرب والفجر معنى كان القنوط في المغرب والفجر هذه مسئلة الاين مسئلة القنوط ومسئلة الدعاء فأنس يسأل هل كان هناك قنوط في الفجر والمغرب فأجاب نعم كان هناك قنوط في الفجر والمغرب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن عباس كما عند الإمام أحمد بإسنان الصحيح إلى ابن عباس رضي الله عنه قال قنة النبي عليه الصلاة والسلام شهرا في الخمس صلوات قنة شهرا في الخمس صلوات يدعو على رعل والذكوان وعصية إذن هناك قنوط أم ليس هناك قنوط الجواب هناك قنوط لكن اختلف الناس على عدة أقوال منهم من قال يقنط ويترك إن شاء أن يقنط وإن شاء أن أن يترك مفهوم ومنهم من قال لا يقنط ومنهم من قال يقنط دائما وهذا ماذا بالشافع وذهب الإمام أحمد وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة أن القنوط انما تكون عند الحاجة عند الحاجة والحاجة على ما كان على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الحاجة التي قنت من أجلها. خليك معي الشافعي قال لك في قنوط دائما واحتج بحديث أنس. لا يزال النبي عليه الصلاة الصالح في السلاة الصبح حتى فارك حتى فارك الدنيا مسألة القنوط اللي هي ايه دلوقتي خلاص لو لم يقنط كأنه ممكن يسجد سجد سهو والقنوط اللي في صالح الصبح في الرضاوي في الراديو واللي في المساجد وفي بلاد الأرياف وفي بلاد الصعيد وفي القاهرة وصلاة الفجر أساسي لازم لازم يقنط لازم طب ليه لا يزال النبي عليه الصلاة الصلاة الصلاة في الصلاة الصبح التفارك الدنيا ده حديث إسناده منكر إسناده منكر لكن تقول لي مين ده تفرد به أبو جعفر الرازي أبو جعفر الرازي تفرد به عن ها عن أصحابه أنس بذلك إذ لو كان هذا لكان يحفظه قتادة وأبي جعفر الرازي أصلا ضعيف وإذا تفردت ضعيف بحديث ما يكونش حديثه ضعيف ده بيكون منكر تفرد الضعيف منكر واضح الكلام تفرد الضعيف ايدي اللي بيحتجوا به اتنين ممكن اقول لك لا يازال يقنط ان القنوط هنا يعني طول القيام طول القيام النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الامام الطبراني باسناد جيد قال افضل الصلاة طول القنوط طول القنوط يعني طول طول القيام فالعبد اذا كان يصلي. فإنما له أن يقنط في صلاته في قيام الليل. له أن يطيل. أفضل الصلاة. لذلك اختلف العلماء على قولين. أي يوم أفضل عند صلي الإنسان مثلا الترويح ولا قيام الليل. كسرت السجود كسرت الركعات أم كسرت الإطالة والقراءة. مفهوم. ابن تيمية قال لك إنما يكون الأمر على على حال الإمام والمأمومين. على حال الإمام والمأمومين. لأن البيع والسلام قال لي ربيعة على نفسك بكسرة السجود وهنا أفضل الصلاة طول طول القنوط يبقى لا حجة في مذهب الشافع ما تقولش قال قال الشافعي طب قبل الشافع كم من اللي بيحكم واحد بكلم يقول لي أصدام ذهب الشافعي طب صلى الله عليه وسلم يعني ايه الكلام ده يقول لي يقول ده أصدام الشافعي فإنت نزعتهم في شين فردوه للشافعي فردوه للشافعي يقول لي ده مذهب الشافعي الشافع. طب بناع على ايه بها بنع الحديث ده بنى على الحديث ابن حجر في فتح الباري عمل كتاب الكتاب ده مش موجود لغاية دلوقتي هو اللي بيقول عن نفسه بيقول جماعته فيه أربعة مئة لا يصح فيها ما بنى عليه الشافعي حكمه جمع اللي بنى عليه الشافعي الحديث الحديث دي ابن حجر بيّن انه هو انها ابن حجر خد بالك ابن حجر شافعي شافعي ابن حجر شافعي جمع ربعمائة مسألة بناها الشافع على حديث ضعيفة قال جمعتها فينبغي شوف كلامه فينبغي أن تخرج هذه المسائل من مذهب الشافع لأن المذهب دي ليه؟ لمجرد العلم مجرد العلم لا لأن تجعلها أصلا يتجه إليه تفهمت الكلام كده? ادي الحديث الذي ايه? الذي يبنع عليه الشافع. العجب ان نبي حنيف يقولك الكنوط بدعة. ان يقولك الكنوط بدعة. مع ان النبي عليه الصلاة? قنت في الصيحين في الصيحين. قنت عليه الصلاة والسلام. قنت مفهوم? ومنهم من قال بان يقنط و ويطرق وهذا غير صحيح لأن المسائل العبادات لا ترد إلى الآراء معايا معنا هناك كذا العبادات لا ترد إلى إلى آراء الناس هنقنط النهار مش نقنط النهاردة لا وإنما قانت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا على رعل وذكوان وعصية في حديث للقراء حينما قتلوهم فقانت عليهم النبي عليه الصلاة والسلام شهرا في خمس صلوات ثم انتهى عليه الصلاة والسلام عند الإمام الترمزي من حديث أبي مالك الأشجعي قال يا أبت إنك صليت خلف النبي وأبكر وعمر وعثمان أكانوا يقنطون في صلاة الصبح قال أي بني محدث يقنطون يفعلون قال أي بني محدث يعني هذه بدعة مش قالوا يا بني دخلا في السنة بقول له بدعة بدعة بدعة, بدعة, بدعة لسه بكرة النهاردة في مصنف عبد الرزاق عن عبيدة عبيدة ابي عبيدة ابن ابن عبدالله ابن مسعود ابن عبدالله ابن مسعود فجيب يصلي في مسجد وكان معاه بعض اصحابه فواحد بعد ما خلص الصلاة بعد ما خلص السلام عليكم, السلام عليكم. لا اله الا الله لا اله الله اكبر لا اله ابو عبيدة عمل ايه؟ قال ما لك تصيح بالبدعة قال يا حتى كاسف يا ما لك تصيح بالبدعة شوفوا جهر ايه قالوا ما لك تصيح بالبدعة لان في الوقت ده في, في, في الازمنة دي كانت السنة لها ايه لها قوة لها قوة فالصحيح هو ما كان ما ذهب اليه الامام الامام احمد رحمه الله تعالى قال عن رفاعة ابن رافع الزراقي رضي الله عنه قال كنا نصلي يوما وراء وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله المن حميد فقال رجلا وراءه فقال رجلا وراءه ربنا ولك الحمد حمدا طيبا مباركا خب لك دي الزيادة لكن الشاهدين عايزوا لك ايه قال رجل وراءه ربنا ولك هم كلهم قالوا ربنا ولك الحمد لكن الصحابي ده قال حاجة زيادة لكن الشاهد انه ما قال فقال سمع الله المنحمي صحي الكلام ولا لا فهذا ايضا مما يرد به على الشافعي وعلى الامام الالباني رحمة الله عليه في كيفية صلاة النبي عليه الصلاة فقال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال انا قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول هذا دليل أيضا للمسألة الأصولية التي تكلمنا فيها مرارا وتكرارا هل للصحابي أن يجتهد الجواب الجواب نعم في زمن الوحي هل له أن يجتهد في زمن الوحي الجواب نعم والوحي يكر أو أو ينكر والوحي يكر او ينكر صحيح الكلام كمثل ما فعل بلال رضي الله عنه وهنا ايضا وكمثل ما فعل ابي بكرة الثقافي ابي بكرة الثقافي لما دخل او دب راكعا ما هو النبي عليه الصلاة ايضا اقره على ذلك ولا مش ال... هنا ايضا الصحابي زاد ايه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من الذي اقره على ذلك الوحي فما يجيش حد من اهل البدع. يحتج بهذا ويقول يجوز إحداث ذكر من الأذكار على الأذكار الراتبة الثابتة اجتهادا لأن الصحابي قال حمدا كذيرا طيبا مباركا فيه يقال فرق بين الاجتهاد في زمن الوحي والوحي يقر وفرق بين ما كان بعد بعد زمن الوحي لأن بعد التهاء الوحي وموت النبي عليه الصلاة والسلام اليوم أكملت لكم دينكم وَأَتْنَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِيْنًا انتهت المسألة ما من شيء يقربكم من الجنة علي سمعاوية يبعدكم عن النار إلا وقد إلا وقد أخبرتكم به يعني بيّن النبي ودلنا على كل على كل شيء قال باب الطمأنين حين يرفع رأسه من من الركوع الطمأنين أي يستوي يستوي قائما قال عن أنس رضي الله عنه أنه كان ينعت صلاة النبي عليه السلام يصف صلاة النبي عليه السلام فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد قد نسي يعني سمع الله المحمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واضح باب يهوي بالتكبير حين حين يسجد يعني حين يسجد عند السجد هنا ايه يهو بالتكبير. كما في حديث البراء. قال كنا لا نسجد حتى إذا نرى إذا نرى جبهة النبي على الأرض ساجدا. حتى نرى جبهة النبي عليه الصلاة والسلام ساجدا. فكنا إيه؟ كنا نسجد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد. يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول اللهم منجي الوليد ابن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيع والمستضعفين من المؤمنين اللهم اجد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف وأهل المشرك يومئذ من مضر مخالفون يومئذ مخالفون له هذه إنما كانت أيضا في حديث أمر أمر القراء ثم قال باب فضل السجود فضل السجود واضح أننا أيضا سنقف عند كتاب الجمعة لكن هناك محاضرة أخرى أيضا هناك محاضرة أخرى نكملها إن شاء الله عز وجل الله الأحد, الأحد المقبل جزاكم الله خير